والمشركين والمشركات الضالين بالله ضلّن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وساءت مصيره.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 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسرتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا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 ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبيعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغانيما كثيرتين يؤخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله مغانيما كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفا أي بلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَةَ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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين مُحَلِّقين رؤوسكم ومقصِرِين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفّ بالله شهيدا محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم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 تزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي يغض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجر عظيما